فنستعين به ونستغفره فنعود الله تعالى من شرور أنفسنا ونأيئات أعمالنا من يال الله تعالى فلو نغل له ومن يضل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هذه هذه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة, فكل محدثة من بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على أراجيم وعلى آل أراجيمة العالمين إنك حميد مجيد وقالت على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما والذي ذكر فيه صفة الحج قال أول ما اتخذ النساء المنطقة أم إسماعيل وفي رواية ابن جرير قال أول ما اتخذ النساء المنطقة جمع منطق يام أم إسماعيل لتعفي أثرها على خار الغيرة هي التي جعلت إبراهيم عليه السلام ينقلوا إسماعيل وأمه إلى ملكة سبب من الأسلام حتى يقيم الله عز وجل البل لكن السبب كان الغيرة والغيرة لا تكون عادة إلا بين نتاء رجل واحد إنما الوجب المفرد أو الذي يعني له مرأة واحدة لا تقع الغيرة عادة ولو وقعت كانت شذوها يعني ممكن المرأة تغار من أم دوجه ممكن تغار من أخت دوجه كلما رأت إقبال دوجها على أمي يحصل لها نوع من الغيرة ذا شذوب شذوب في الغيرة وإحنا يعني الشاذ معروف أنه لا يقاتف عليه إنما الغيرة تكون عادة بين نتاء رجل وحي ولذا تفطح صحيح البخاري رضي الله عن البخاري رأيت أن أفضل معالجة أذكرها لهذا الموضوع أن أذكر لكم كيف عالج البخاري هذا الموضوع من جهة النصوص والإمام البخاري رحمة الله عليه عقل كبير والذين اتهموه بأنه قليل للفق مع ظروره إذ أنهم لا يعقلون مش معذور ان هو العذر الشرعي لا ده هو عايز اطمر اطمر ليه لانه دخل فيما لا يعنيه ودي صبيعة اي بني ادم عدو ما يجهل يعني اذا اي واحد دخل في علوم الزرة ولا نبتعه ما عندوش اي فكرة عن كلام ده يقول لك العالم دول مجمين الامان البخاري الحقيقة ارسل الموضوع فلتيبة جيدا جدا لكنه أفرد للغيرة بابا وبعدين بعد باب الغيرة قال باب الغيرة وجاب سيد الحديث أنا أتعرض لها الآن والباب اللي بعدين وباشرة قال باب غيرة باب غيرة النساء ووجدهن فأنفطا البابين عن بعض ليه الاول خالص قبل ما يدخل لباب الغيرة عقد بابين قال في الباب الباب الغيرة بباب يعني قال باب حب الرجل بعض نسائه افضل من بعض ده الباب الاولاد الباب الثاني قال باب المتشبع بما لم يع بما لم ينل وما ينها من افتخار الذرة وبعدين الباب اللي بعديه قال باب الغيرة فكالوا الأول بمهد لأسباب الغيرة وكما قل إن الغيرة بين النساء لا تكون إلا النساء لرجل واحد فمعد البابين دول وأنا هرجع لهم داني قال باب الغيرة وبعدين قال وقال وراد وراد كاتب المغيرة ابن شعب وقال وراد عن المغيرة قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع مرأة لا ضربته بسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير منه أنا يعني هأقولي الأحاديث كلها على بعضها لأن فيها نقطة. اللي هيعرف يطلعها حيب ها؟ ما جيش واحد يقول ابن أبوه انت ولا ايه ولا بتتان تناسبنا لا ابنه أبي يعني الولد الفلسطين تمام والبخاري يعني كل شغل البخاري بالشقرة ولذلك لا يلتائم البخاري مع غبي أبدا البخاري كل شغله بالشقرة وأكثر كتاب تخدم فيه الشقرة اللي هي تخلي الدماغ تدور كتاب التاريخ الكبير موش. البخاري له ثلاث تواريخ معلش انا بحب البخاري ها فكل ما اتكلم عن البخاري احس ان انا ايه والد كده متيم يعني فانا باخد راحتي ما تزعلنيش ها له ثلاث تواريخ تاريخ كبير تاريخ الاوسط تاريخ الصغير تمام التاريخ الكبير ده لما صنفه البخاري أخذه شيخه إسحاق ابن راهوي، ودخل به على الأمير قال أيها الأمير أنا أريك سحرا أنا أريك عجبا فأراه كتب التاريخ الكبير فلما يكون إسحاق ذرا هوين بيقول للأمير أنا أريك سحرا أنا أريك عجبا ما يديش واحد يقول للتاريخ الكبير مجرد تذكرا للرواة. ولا أن البخاري بس حقه أشمال بلوها على حروف الهجاء غير مرسبين التركيل الداخلي يعني وخلاص لا مش هو ده السحر ولا العالم لا يجب يكون الكتاب ده تحتيه معاني كبيرة جدا آه تحتيه معاني كبيرة لكن إشكال من قالوا أن كتاب التاريخ الكبير كتاب رجاء زي أي كتاب ها؟ أن هم ما يعرفوش أن البخاري بيستخدم الشطر الشطر يقول نص كلمة تقول له في كلمة. هو ده شيء ممتاز فالبخاري برضه بيستخدم حته شقه كده في الايه في, في الموضوع اللي احنا له ده ومع ذلك شوف انا بقول الاستاذ الحته اهو وبقول تبقى ابن ابوك ماشي ماشي ااا ال الاول طبعا الحديث الاولاني البخاري وصله الاوراد معلقا طبعا لما يقول قال الراوي عن المغيره طبعا معلق يعني محذوف اول الاسناد يعني وبعدين روى بعد ذلك حديث مسندا طبعا كل الهتين ديها دي الحديث مسندا كلها يعني على شرطه على شرطي اول ده حديث عبد الله المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغيره من الله من أجل ذلك حرم الفواحش وما أحد أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى وبعدين جاء بعديه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزني يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبخيتم كثيرا ومعادينا أورد حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء أغير من الله وعندين أورده عن أبي غيرة فعيدة ثم أورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يغار وغيره الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله جاء حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قال تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسي ناضح الولي البعيد فكنت أعرف فرسه وأستقل ماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكنا مت وتطبق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثين فارتها فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال اخ اخ ده يقولها المين للبعيد عشان يبرك يعني ليحملني خلفه فاستحييت أن أثير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى فجئت الزبيراء فقلت له لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أطحارك فأناقل أركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقالوا فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرسي فكأنما أعتقل وبعدين بعد كده أتى بحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فارسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي في بيتها يد الخادر فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلقت صحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم ثم جمع فيها الطعام ماشي. ثم حبث الخارمة حتى أتى بصحفة من عند الذي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت وبعدين أتى بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا فقلت لمن هذا قالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك قال عمر ابن الخطاب يا رسول الله بأبي أنت وأمي أو عليك أغار ثم أورد أخيرا حديث أبي هريرة في هذا المعنى قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأت فتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا قال هذا لعمر فذكرت غيرته فوليت مضبرا فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال او عليك يا رسول الله البخاري عايز يقول ايه من القصه دي ها ايه خلاص ما غير لا ده معنى ظاهر ما انا انا عايزك ها تغلط قد ايد مش ها ها دا معنى ظاهر ده معنى ظاهر انت قربت سنه ها ايه ها فاهم ان الاسلام صبته على كان الله يغير فالنبي قال انا اغير من سعد المعنى ده او لكل في ثقه من <متشف> يعني منهم لله اه ضيق <ريض يفد> ماذا <اه> أو, او عشان الموضوع يتساهم بص النساء يتسماعوني برضو مش دين بالهم من معضوء منهن لله اه, <أه>, <أه> عشان يا رحنا ندومهو قصد مية الكلام <أه> <تصفيق> <أه> <أه> ايه ماشي ما هذا المعنى برضو ضاجر إذا كان الله يغار طيب طيب ما هو أنا يعني أنا لي أنا قلت تبويب البخاري مجملا في الأول عرشان أفتح لك فتكة شكرا مطاعة المحرم غير محمودة يعني غير محمودة طيب ها <تصفيق> طيب <تصفيق> على اي علي حال انا اردوكم ايه المعنى طبعا مسألة الغيرة محمودة اه محمودة اذا كان الله يغار با ازايش محمود بل الديوت لا يدخل الجن عشان ايه عشان لا يغار لا يغار الغيرة هي وقود القلب وسر حياه قلب بلا غيره يساوي صفر بل الصفر احسن منه الانسان الذي لا يغار ان قرد اشرف منه وانتم عارفين حديث عمرو بن منصور البخاري الذي اخبرنا فيه انه رأى الرجم في الجاهليه وقصت علينا القصة وكان البخاري أولادها مجمالة لكن الإسماعيلي فصلها في بمستخرجه أتى بلظه بلظ القصة كلها وهو أنه هو أبو عمرو الميمون ده رجل مخضر من قدرة الجالية والإسلام وهو قاعد كده مش في جنيت الحيوانات أربتاع إنما قاعد في جبالية الأرود يعني فلاقى إرد كده عجوز وإرد شابة كده نمي على ضيعة فجاء إذ شاب كده يا واد خليه وكده بصبص لمين للكرزة لإيه الشابة وصل البصبصة أن يحرك الكل أن يحرك الكلب ذيله له فشوف اللي بيبصبص للنساء يبقى إيه ها أو حاجب ناش حاجة, حاجة عندنا أصل البصبصة أن يحرك الكلب ذيله له أو واحد من ذوات الأرض يحرك دي له داي فهو رضبط لها حرجها دي وانتلت كده بكفة و... وقامت من عليه المغفل وراحت ايه شافت شغلها ورجع تاني اول ما رجعت حطت رصة على ايد الارض اللي هو بيشخر ده لكن اول ما حطت رصة على خاطن كده والسع فشمها فطرح اول ما طرح هو بيقول عمر الملمون بيقول ان هو ايه وجد بقى الخروج جابوا قالوا أتوا بالقرد الشد أعرفه وقعد يرجموا بالحجارة حتى قتلهم شوف بقى الجماعة بقى اللي ياخد مراته عشان يبطيها الواحد ثاني عشان يرقصه بقى والكلام ده ها زي برضو نفس ال... ما هنقولك احنا احنا نحتاجين المعجزة نحتاجين المعجزة الذين خطوا ضمير الجيل الماضي هم الجماعة دول الزيائف دول هم اللي كانوا مسكين الإعلام كله مسكين الجرائب والمجلات والإعلام المرضي نشهر الفاحشة حتى قال واحد من هؤلاء أنا لن أستريش ليه والله بقى كان دعوه لله يقول لن أستريش حتى أرى الولد يأخذ صديق البنت تأخذ صديقها الى والدها لتعرفه عليه مش هيستريح لما شوف المنظر ده فواحد من دور راح ناس كان لك سنه حوالي ثلاثة ثمانية سنة اربعة ثمانية سنة راح برضه حفل راقص في باريس الكلام فلما راجع من الناس بيقولوا بيقوله ايه اكثر حاجة عجبتك في بارغين مغيبة بالإيه بالفهر المتابع ها حاجة أكثر حاجة حاجة بإيه سنة أكتبها قال لهم الزواج الجماعي الزواج <تصفيق> الجماعي شوفوا ايه بثلاثة وثلاثين سنة طبي يعملها أولا يقول مجنون الشخ هو مش ثلاثة وثمانين سنة ويقول لك الجواز الجماعي الزواج الجماعي مش اللي لنا أي حاجة مفيدة ولا حاجة ناسية ولا حاجة شو؟ أمة هم دول اللي ضبطوا مخ الجيل الماضي، فدول شوي داييذ كلهم نشروا الفحش والخبر وجوع عشان كده يرقصون الآن رقصة الزبيب، لما شاف النساء رجعنا مرة أخرى زرافات وحدانا إلى الديس. يعني لسه في إحدى المجلات عملين يقولوا لازم الدولة تتدخل في مسألة النقاض وإلا بعد 25 سنة لن ترى وجه امرأة في مصر وزعلنين جدا جدا أن عندنا في كفر الشيخ ولي تدعو إلى الفخار أن الممرضات منتقباتها المحظة رقم واحد في مصر كلها في كفر الشيخ بعض الطماع قرشي اللي فيها عدد ممرضات منتخبات عليهم بعض الشرقيين تلك شكات ظاهر عن كعروها كل موته بغيرك ولما يطلع نقيب الأطباء يدافع عن المسألة دي ويقولش أصل اللي الممرضة تكون لب تمسك على وشها وتكون لب جوانس عشان ما يوم يطلع واحد في الجماعة اللي بيعرفه بتوع الوعد ومشان يقولك النقاب كله جراثيم يبني احترم التخصص هو انت ايش عظمت بالجراثيم انت ها لما هو يقول النقاب كله جراثيم اه يبقى النساء افواجه نقيب العطباء يقول لا ما فيش جراثيم يقولوا انت راجل الهابي وراجل بطرعب مش عارف ايه وانت راجل ما بتتهبش. مع معين ان المفروض انه لا شغل هو ليقول فيه جراثيم ولا ما فيش جراثيم ها جاي ما بقولك يارقصوا موقف الزبيع النساء أول ما يرجعوا يلسجم المجتمع ده كله يتعادل هو سر فساد كل المجتمعات مش مجتمع المجتمعين بس تفسخ النساء هو ده سر السقوط وسقوط الحضارات والكلام ده فالأصل أن القلب الذي ليس فيه غيره هذا القلب ليس في إيمان لأن الغير إيمان لا إقرار به البخاري المعنى إظهار أنه بيقول الغير محوط الأول من دليل أن الله غار والنبي عليه الصلاة والإنصر على سعد بن عباد لما جاء هلال النماية الوافتي وقال يا رسول الله جئت رجل من عمراء فقال هلال أربعة شهداء أو حد أو حد أربعة شهداء أو حد في ظهرك سعد بن عباد سيد الحجر قال أدعوه معه والتنس لها أربعة شهداء أجل خلصوا ماشي لا والله ما أعطيه إلا السيف غير نصفة يعني أضربه بحج السيف لا بصفة تعالت السكينة لها صفحان وحج بقول مش أضربه بجنب السيف أضربه بحج السيف فقال انظروا ما يقول سيدكم قال يا رسول الله اعذره حول الله ما تزوج امرأة قط إلا غترا وما طلق امرأة فجر أحدنا أن يتزوجها بعدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته عند ذلك قال إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد والله أغير من لذلك حرم السواحش كانوا يعرضون يريد أن يقول مش معنى أنني واقف عند النص ولم أنفع على سعد إنو غير مني لا المثل لا تقصه هكذا بل الغيرة أن تقف على حدود النص ما كانش ليجت آيات الملاعة لأ لهذا لم يتجاوز رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم النص القرآن فخلاص السفق مع الغيرة محمولة والكلامة لكن الغالب كل الحديث باستثناء حديث واحد فقط إنما فيها خيرات الرجال مش غيرة النساء عشان كده عقد بابا لغيرة النساء دع فيه مباشرة جمع اللي مش فاهمينه هناك البخاري بكرر لا بخاري بكرراش لأن غيرة الرجال لا يغسلها إلا الدم، بس غيرة هي تساوي الانتحار، هي غيرة الرجال على العرض فلذلك في كل الأحاديث إنما فيها إيه غيرة الرجال دون النساء، ليه غيرة النساء ممكن تنصف؟ تنطفي بكلمة كويسة بتاع الكلام ذا إنساء يرضيهن مدالك لأنه اللي هو دائم اللوم والعتاب زعلوا ما يزعلش وفرحوا ما يفرحش ليه فرحه ما يفرحش لأنه هيئله يعليه دلوقته فانت ما تفرحش ها وزعله ما يزعلش لأنه حيزول دلوقته عشان كده المرأة لما بتكون كثيرة ايه كثيرة العتاب تقل عند زوجها يبقى مفيش حوار ليه لان هي لما بتكلم الراجل بيبقى عندها قرون استشعار واحنا ازاي تضغط اي كلمه وتعمل عليها موضوع مع انه مش موضوع ولا حاجة فيوم الراجل لما يعرف ان امراته كثيره العتاب بتعاته على طول على طول على طول يوم يفضل للايه الخرط الزودي وده داء منتشر الخرط الزودي داء منتشر المرأة تحاول تفتح موضوع دماغ أنا جاي من الشغل ودماغ قد <Explifier> كده هو عايز عايزة نمع فنروح بكرة مش عارف ايه والبتاع والكلام بحث يعني في مثالة الهتاب المستمر والكلام ده يعني آه يعني آه يعني, يعني مسنون اخذته بنزوج نكلمش اخده بعلمه لكن حدثتني امي عن ابي رحمه الله شوفني نزلت انا درجة <تصفيق> ها كان المفروض اخده على ابويا على طول بس الله يرحمه يعني توفي وانا ثالث اعدادي يعني كان لسه ايه احنا ما بنديش المعاني ولا الكلام بقول لك كان فيه راجل من جبل الاثنين والراجل ده كان كان عادل جدا وكيم شبابهم المهم ربنا سبحانه تعالى خير قصده ما ما فيهم واحد هم الاثنين حظهم <تصفيق> الاثنين ماتوا في يوم واحد الرجل بقى قال لك ايه صيد انا عايزة بقى عادل لاخر درجة البيت معروف انه له باب واحد فهو لو طلع نعش قبل الثاني يبقى فضل من ناعش فلازم النعشين يصعدوا البعض علشان ايه علشان يبقى عادل بقى لحد الاخر اللحظة فيفكر يفكر المهم هدى تفكره انه هدى جدار أوضة ها من اللي الاوضة اللي على الشارع على طوله جنب البار الرئيسي على طوله عشان اللي عشان يطلعه معه المهم عمل المثال وهد الجدار وطلع انه عشين عبار البعض وانه المهم ايه ودفنهم ورحمهم جدا خلاط قانس اللي طلعت من الجدار المهدود جاشه في المناس قالت انت بقى اصطلع انا ازال الرئيسي اصطلع انا انا ازال المهدود يعني عدوش فايدة يعني يشوف حتى يتعذب حتى بعد ما ايه حتى بعد ما اتداف هل نتكلم مثالي يعني انا بقولي الكلام ده للرجال ليه عشان بس لو استعرف دورهم شوية هو ده طبعة المرأة المرأة العاكلة التي التي تقل من العتاب او تمنعه بالكليه كل ما المرأة تمنع العتاب وتمنع المحاسبة والكلام ده تبقى على قبة قلب زوجها مريح مريح يعني بيستمتع بالكلام لها يحس ان فيه راح في الكلام لها وهي كمان بتستفيد منه فانعيز اقول الغيرة النساء سريعة في الشعال سريعة للقتاء. غيرة الرجال اذا أو قده الرجل او أو يعني لا تنطفئ الا بصعوبة بالغة. وممكن لا تنقطعش. وممكن تسيل منها الدماء والركب انتوا عارف قصة المعاصم عمرية والكلام؟ المعاصم فات عمرية لي. عشر واحد يهودي علق طرف زي لمرأة المسلمة فانكشف السواد زي ما بكتب التاريخ. كشف السواد. قامت مثال طفل تطلب من اهل المؤمنين ما واحدة لا نعرف نسبها ولا المعتصم يعرف هي من حتى النهاردة اليهود عرّوا لساء المسلمين في ديار المسلمين بأذياء الموضة وبيوت الموضة والكلام. النهاردة تكشف عن الحكة الفلانية ومارون البوكرة تكشف عن الحكة الإعلانية والنسانة الجاية تكشف عن المشعارات ايه وكلام ماشين من ميكرو جيب والميني جيب والميني ميني ولا ميني كل دول صناعة اليهود شغل اليهود هم العمل كده لكنها فرخة لم تواسط نخوة المعتصمين ده كله عشان امرأة عرض لو واحد يهودي خبط مسلم علقه ولدله على وجه ولا ولدله على يفاه مجنش المعتصم جرز الجيش العرام رف ودخل على الأموري لكن ده عرض ما مالوش حال فالإيمان بخير رحمة الله عليه عقد قال باب الغيرة فيلمح أن الغيرة محمودة وهي محمودة أصلا عند الرجال لأن الدنيا كلها مبنية على غيرة الرجال مش غيرة النفاء الرجل لما يغار على العرض لا يسمح لامرأته ولا لجنته ولا لأمه لا تأخذ متبذلة أو أن تأخذ حتى لو ما فيش شرع يقول كده فكيف إذا كانت النصوص شرعية كلها بتقول هذا الكلام فيبقى الإمامة وخلي ما يقول الغيرة أراد أن يبين أن الغيرة محمودة ثم يبين أن أصل الغيرة تكون عند الرجال وأن صلاحة الدنيا بثبوط غيرة الرجال. شو جاب بقى أحاديث منها أحاديث أسماء بنت أبيبك فضي الله عنه لما بنت تزوج الزبير وما له في الأرض إن شيء لأن الزبير بن عوام حواري النبي عليه الصلاة والسلام كما قال النبي صلى الله عليه كل نبي حواري وحواري الزبير ابن عوام فكان الزبير وقف حياته على النبي عليه الصلاة والسلام ما له الشغلانة اللي أنه عجل جنب النبي شوف النبي عايز إيجه إيجه إيجه هايات من بتاع السلام أي حد يقوم بمهمة اللي على الفرس الخنزير إيه إلا أسماء، فالفرس ده بياكل إيه؟ بياكل النوى، طبوا الفرس أديه أدي كده، هو. يعني لقمة واحدة يأخدها الفرس، بأديه من النوى كيلو ولا حد؟ كيلو ونار، هي تروح تجيب لها أدي كده، عايزه تبتدع النوى؟ تدوق انه النساء اللي فاكرين نفسهم بيشتغل ها وتدخلي لها مره من الغدا والكلام ده وانت هتموت من الجوع تقولك طول النهار ده واللي بتشيل يا الغساله ها يا ترى المفروض هي اللي تشتغل بتقولي بتعملي ايه قاعده جنب الغساله يعني وظهرها بيوجعه ومش عارف ايه والكلام مش هتنفع خالص يقولك اصل زمان ما كانش عندهم شوف انما احنا عندنا شوف فدي شوفت أسماء تقول لما لما أرسل إليها أبوها أبو بكر رضي الله عنه خادمة بالفرض بتقول فكاننا اعتقني كانت مستلقة بالفرض كثر ما عمالت ذوق وفاطمة رضي الله عنها هي كانت بربع برضو من ذا النور الكلام فشوف أسماء رايحة على بعض كل شيء فرض في المدينة يعني شوف الفرط على ستة كيلو ثلثة الفرط على أربعة كيلو راح أربعة كيلو جاي يعني ثمانية كيلو ماشي على رجليه عشان تجيب انه هو فيه جيل فرط يكونه ولا اللقمتين واللقمتين فالنبي عليه الصلاة والسلام محاسي وشايف عارف انها جاي وطبعا هذا زلدي واختها وده محرم لكل انساء الأمة فيما يظهروا ليه الأزلة الأدلة رسول الله الصلاة فدعاها لتركب خلفهم ها؟ ولو كان ذلك لا يحل ما فعله النبي يعني فصللا لان ما ينفعش أي واحد دلوقتي وراكب الجبل وقت خد اخت مرات وراه مثلا النبي على فصللا لما يدعوها لترك الرسله هو كان بيدخل بيوت الصحابه في غياب الرجال والكلام ده كان سبب في غير حديث فهو محرم لكل نساء الامه مش إنه محرم مؤقت لان بعض الناس هكر المرحم مؤقت هو محرم, محرم بس عشان كده الرجل لا يجوز له ان يختلي باخته فدعاها لتركب خلفه واناخل بعيده تقول استحييت ان انشي بين الرجال وذكرت الزبير وغيرتهم اهي دي بقى النساء اللي بيسهم العلوم يقضى شوف زوجها بيتنرفز من ايه بيتضايق من ايه ما تعملوش لكن احنا عندنا النساء ابتلينا بسبب ان الامهات مربوش النساء مربوش الولاد بتسيب البنت اتجرب في جزء وهو يجرب فيها لحد ما يتطلقوا ويزهقوا من بعض يتعدل أي المرأة الزوجة يقول لها طيب عملة نجف فيه بقى وتقول له كاذا يا زلاطة الماسب اسكت شوية طب مش عارقة بغض الشيء سواء تقبلاش المدى طب تقول له لها انت كده مش هجيبها البر طلق دلوقتي يا سيسي خلاصة بخلاص هطلق بس تسلين شوية لا نازم تطلق دلوقتي بلوقتي مش قادر يعمل اي حاجة اخذ المفتاح ده وقع حصلت ياها اخذ المفتاح وعايز يفتح الباب وينزي ومعوش عايز يطلق ثم وقفة الظهر كانت بتلعب يعني رياضة أو بي حاجة يقول ديته خدش غير قانوني أخذ منه إيه؟ المفتاح أمت أفلى الباب من جوه وقالت له ما انتش ماشي إلا ما اطلع قاعدة <تصفيق> الحيل عليها قوله لا تديني هطلعك واحد هطلعك بس تبيني أطلع أطلع بالواب قوله آبدا لازم تطلعك إذا كنت راجل صلعك استبزاز طبعا الزمن غلط عروقة لا انت طالق اول ما قالت طالق انت كده تضحي بيها بسهولة كده كده هانت عليك العشرة ده الجنة ولا لا ها ده الجنة على طول يشوف شوف المساء والاتبزاج وبعدين في القابل تيجي للفقير تقولوا اه اه دور لنا على حال الفقير يعمل لكم ايه؟ ابن عباس واحد جاله زي كده قال رئيسا عجد او استحمى انا عمل لك ايه فشوف لست بذات المرأة شوف لما يكون زوجها المرأة دي المرأة الطالحة اليقظة اللي هي عايزة تصل الى الله بسلام وما تقفش يوم القيامة ملهاش حزة شوف زوجها بيكره ايه ما تعملوش لو على ما قابل. لأن اتقامة زوجها وتعادة تقلب على طول بي بي بيرفرط عليها هي هي المستفيدة الأولى لما جوجها يكون كويس ويكون قلبه مستريح الكلام ده هي المستفيدة هي المستفيدة ليه إذا من عطيه وحناه أشوف أسماء بتقول ذكرت الزبيرة وغيرتها عشان بيتضايق من حاجة زي كده مارضاكش تعملها وتفضل أنها تمشي رايحة جاية ثمانية كيلة والحديث اللي أنا أقولت في الخطوة حديثة عائشة رضي الله عنه لما نريدها أصلم راح البطيع الكلام شوف دلوقتي عائشة بتخذ فلا هزاني في صدر الله ده. فلا أودعتني وقال أظلمت أن يحيش عليك الله ورسوله إن جبريل أعتاني فقال إن ربك يا مرك أنتاتي أهل البطير فتستسر وما أقول إذا دخلت عليهم يا رسول الله غيرنا الموضوع ما عادش الموضوع الأولاني خيره امتهى فالنهاردة لما يكون في موضوع مفتوح وهيكون مسار لشد أي واحد من الطرفين بيحب غير موضوع من غيره لما رجعت أسماء رضي الله عنها البيت حكت للزبي قالتها حكت كذا, كذا كذا كذا قال بالله لمشيكي أشد علي بالركوب كخلتاه طبية تعمل ايه يعني الزبير غيران هي إذا كتماشى غيران إذا كتكب غيران دعمل إليها أثناء غيرة هجاب غير على العلم ووعدين جاب حديث جابر وحديث أبي الريرة في غيرة عمر بن خطاب وفي حتة كده عايز أقولها كانت امرأة عمر تخرج إلى المسجد لتصلي فكان عمر القطب مي بحبش كده عايز يفصل في البيت. فيقول له إيه يعني إذا أراد تناخذ المسجد له إيه يعني والله انك لا تعلمين ما أحب. فتقول له إمنعه. فيس شوفك شوف ال شوف الكلام ليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه لا تنعو إما الله مساجد الله. وقال صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أنا وأحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنع والخبر ده صحيح اسمه فهي بتزكي نفسها حديث تطلع المسجد تزكي نفسها في المسجد وترجع أكثر إيمانا مش ترجع تتقلب على وجهها تقلب جماع القطع الطرق طرق السعادة الجوية في المسجد وتشتكي لها كلام في فيها أنا جربت دوى ناجح مع زوجه وأطاعته تعملي فيه كذا كذا كذا كذا بالإنسان ترجع المرأة من المسجد مقلوبة لا المرأة المفروض تجد المسجد يتزاكي نفسها ترجع البيت أفضل مما طرجها إذا كانت ميش ناجد ترجع مطيعة إذا كانت مأثرة ترجع فيتلاو تأثيرها الكلام فكان يقول له إيه والله إلاك لا تعلنين ما أحبت كله منعني فيدخلت ايه اللي شكت عمر ابن خطاب قوله النبي عليه الصلاة والسلام ويجي طبعا المثالة فيها اخذ ورد فيها كلام فهنا في حديث جابر حديث الى هرينة النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام انه رأى جارية تتوضأ على على في نهر كده على على ضبطة النهر قفص قال من؟ اللّال هذا قص قال لعمر من هذه امرأة عمر يقول فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت متضرر نشوف يعني صحبة حتى في المنام حتى في المنام يراعي أصحاب حتى في المنام تسلّم على الوفاة وعدد الوفاة فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار وأنت آمل الناس على العرب بعد كده الإمام البخاري رحمة الله عليه أورد باب باب غيرة النساء ووجههم إحنا عرفنا ليه باب الغيرة مفردا سب غيرة النساء لأن الدنيا جميعا لا تستقيم إلا بغيرة الرجال إنما النساء ه ممكن تصل غيره بكلمة فما فيش مشكلة للمرأة تغدر يعني أنا أنا شفت يعني في حياتي واقالس الصلح والاستاءات والكلام ده شفت العجب في بيوت كنت بقول يستحيل المرأة ترجع للغرف مستحيل يعني يسقط نجم من السماء أقرب عندي إلى تصديق من أن المرأة ترجع لغاية ثالث ومع ذلك راجعوا زي الفل، وفيش أي مشاكل ليه زي مترق فانطفل غيره بسرعة أورد الإمام البخاري فيه حديث, ع... حديث عائشة رضي الله عنها لما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي رضا يا سلام على التبطط عني راضية هو غضر عائشة يضره غضبه يضره وغضبه يضر أي إنسان ولا يضره أن يغضب أحد عليه ومع ذلك الأمي يتبسط معه ليه إني لا أعلم إذا كنت عني راضية أو علي غضة قالت فقلت من أين تعرف ذلك قال إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت علي غضب تقولين لا ورب إبراهيم طيب يعني ملذاء حاجة في منتحف ذكاة عشان فيه يقولك يعني الحياة عموما لا تستقيم لغريب الغريب يتحف ويتحف اي انا كمان اوصي يعني بقول لأي امرأة او لأي رجل فتش عن مفاتيح رفيقك سواء الكلام ده للرجال بجال والمساء بص المفتاح في الطرف الثاني ايه اللي هيجوف ايه اللي يرضيه وتعامل مع المفاتيح دي بذكاء ما عدتش مفتاح يا انا قطفاش ف... بس تعيش لا البنت لما بتتزوج ما فتتش على مرتاح الراس رجل يحب المرأة الذكيه يعني لما رجل قاعدين مع بعض الاثنين ابوخد نفس فانت عارف ده خد ليه ليه ان النفس ده تكرر كثيرا وكان الموضوع واحد ها فخلاص مش محتاج بقى تقول له انت بتتناهج ليه تناهج ليه يا بنتي اللذينه زي انا بقى العشرين سنة بقى ليه بقى حد الوقت بتتناهج ليه حاجة بقى تفع المرارة بقى لكن اول ما يتناهج تقول له اه انت مهمون برضو من موضوع الفلاني او انت عندك الموضوع العلاج زي المسليمة هي مع أبي طلح جودها في الكراش وبعدين ذلك أبو طلح ما ليتقلب على جنبها مرة وعلى جنبها مرة ويتقلب مرة يتقلب مرة, مرة. فقالته ما لك يا أبو طلح لعله ربك منا شيء فنحتبه يعني أنا عملت حاجة مش كويسة أعتذر لعله ربك منا شيء فنحتبه قال لها لا نعم حليلة المرء المتلمئة في الزيك ولكن جاءني مال ولا أدري كيف أنفقه فقالت يا أبو طلحة أرى أن تنفقه في أرحامك قال لها نعم الراس يعني أبو طلحة لا مش عارف يعني ينفق أرحام ولا ينفقش ها وشوف تقول له ايه ارحامي ما تقوليش ايه ارايبي ومش هارفين الكلام ده نا في ارحامي قال لا هنعمل رأيك انت عارف ابو طالحة كان جاي له ازيه تلتمية الف مبلغ كبير هيصرفه هو دول نزهات في الدنيا ما كانش القصة دي عن دول يعني كتير فانا عايز اقوشه يتقلب ابو طالحة مش الشرعية فالمفترض في زوجيها في ادوك ها هي اللي تستمت مش تقول له الدين المفاتيحك لا الراجل يحب المرأة الزاكية ودايما الاستقرار مبني على اكتاف المرأة ما تلاقيش بيت دعبان إلا والستة هي اللي عامل القصة دي كتابة ليه ما فيش اي راجب تتبيني عندي يهد بيته هيهد بيته وحيخطر الشقة وحيخطر العيال وحيدفع نفعة عارف فيه ويدفع مصاريف العيال والساع ويعرض زي يارد قطع لواحده كده لسه بعد العمر ده لسه حيتجوز واحده ثاني عشان توريه المر فيقوم يعيش طول عمره الوحد فأي رجل في الدنيا من مصلحته ان البيت يضلناش لكن اللي بيهد للنساء بنسبة 99.999 ألف هم النساء هم اللي بيهدوا البيوت عشان كده البيت المستقر الفضل الاول يرجع فيه للنساء البيت المتهز من الأركان الفشل الأول يرجع إلى النساء فيبقى النبي عليه الصلاة والسلام نبقى ليه إني لا أعرفه أنا ضباكي من رضاكي فالنبي عليه الصلاة والسلام لاحظ المثالة دي ما تقولش لا وربي إبراهيم إلا وهي غضان من عليه الصلاة والسلام فيوم يقول لها على سبيل لي المنادمة وعلى سبيل يعني تبسط معها إني لأعلم غضبك من رضاك ما قالش الكلام ده إلا لعائشة طب ليه؟ لأنه هي اللي كانت بتنقص إنما بقية وإزواج النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوش بيغضط ولا كان عجوم غيره لكن الغيره كانت مربوطة بعائش عالم على عائشة رضي الله عنها. يا شوف في وسيد إمامي أحمد لما أظن عروة بالزوير قال لي أم سلمة إن عائشة تتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صاحب فقال رضي الله عنها لعله كان لا يتمالكها حب أما إيايا فلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلها وهو صاحب فتقول لعله كان لا يتمالكها حب عائشة رضي الله عنه هي التي كانت تغير عشان كده ربي صلى الله عليه وسلم قال لا هذا الكلام دون تاري أدواني إني لا أعلم إذا كنت عني رضيه أو علي غضب فقالت وكيف ذلك كيف علمت ذلك قال إذا كنت على عني رضيه لا رب محمد إذا كنت علي غضب فقل لا رب إرغاية شوف ذهب قالت والله يا رسول الله ما أسجر إلا لكن حبك في قلبي باقي بس يعني ايه اقول فقط انما لا جرك في قلبي واذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اجرهن اعتزنهن يعني ودخل عليها بعد ما قال لا ادخل عليكنا شهرا فلما دخل عليها من 29 يوم قالت يا رسول الله لقد قلت انك لن تدخل علينا شهرا فقد مرت 29 اعدها حتى فقال لها الشهر تسع وعشرون قال فكان ذلك الشهر تسع وعشرين فلما بدول باقي تسع وعشرون قعدوها عدة كنت عارف اللي بيعد اللي الوقت بيصول عليه بيزة طالما انا بيعد فالتسع وعشرون ده دهر من الدهور هي يعني عايشه في رمضان تجيد يعني نقول والله انا اهجره اللثه وللبحث rqe ان شاء الله تعالى اقول لكم لهذا الصلاه الله العظيم يذكر